بسم الله الرحمن الرحیم طاسی باخع النفس ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت لها خاضعين فسياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا كما بتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآه. 117. وإذ نادى ربك موسى أن يقل الظالمين قوم فرعون ألا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 قلون قال كلا فاذهب بآياتنا إِنَّ معكم مستمعون فات يا فرعون فقولا لعالمين انوصل معنى بني اسرائيل قال الم ن فينا وليا افينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِطِينَ وَتِلْكَ نِعْمَتُ مُنْتَهَاهَا عَلَيَّ أَنَعبَدَ التَّبَنِي إِسْرَاء 117. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 118. قال لمن حوله ألا تستمرون وَرَبُّكُمْ <تصفيق> وَرَبُّ الشريك والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قل لا ان اتخذت اله الا غير لا من المسجونين قال أولو جئتك بشيء 119. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضان حوله إن هذا الساحر عظيم يريد أن يخرجكم من وضحكم بسحره فماذا تموون؟ قالوا 117. وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 118. ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين 129-فرعون إنا لنحن الغالبون 120-فألقى موسى عصاه فإذا مَا يتلقف ما يافكون 121-فألقي السحرة أهامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع خیلی إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى نوسى أن اضرب بعصوك البحر فَإِن فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ مَزَاقِرَ 124. واتل عليهم نبأ إبراهيم 125. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا 117. ونعبد أصناما فنظل لها عاكفين 118. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَاءَنَا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ فهو يشفي هبدي حكمه وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق فلا خيرين وجعلني ميم وغثت جنّتي. فِيَأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ وَلَا تُخْذِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ والبيـاسـليم وأزلفت الجنة للمتقين وجرّزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما 119-فل ينصرونكم أو ينتصرون 110-فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبريس أجمعون ها يختصمون تالله ان كننا لَفِي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين 119- فلو أن لنا فَلَكُونَ فنكون من المؤمنين إن في ذلك كَلَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُؤْثَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ لَا تَعْتَدُوا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين 118. الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جو 110. إن جري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون أبعك لأؤذون قل وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم بيني وبينهم فتحوا ونجني ومن معي من المؤمنين فأجيناه ومن معه في الفوئك المشحون ثم أورقنا بعد الباقين 124- كذبت عاذ المرسلين 125- إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون 126- إني لكم رسول وأطيعون وما أسألكم عليه من جر إن جري إلا على رب العالمين أتبون بكل ريعنا تخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بقشتم بقشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذين أمدكم بما تعلمون. بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا ثواث 119. إن هذا إلا خلق الأولين 110. وما نحن بمعذبين 111. فكذبوه فأهلك يا زي كذبت ثمذ المرسلين وما أسألكم عليه من نجوى إن جري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا؟ أنحطون من الجبال بيوتا فريحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسلون في الأرض ولا يصلحون Amen. <laughs> 124. ولكم شرب يوم معلوم 125. وَلَا تمسواها بثوء فياخذكم عذاب يوم عظيم 126. فعقروها فأصبحوا نادمين أخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 118. وإن ربك لهو العزيز الرحيم ذبنت قوم لوط المُخْفَلِينَ إذ قالَ لهُ أخوَهُم لوطٌ لا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم قالوا لئن لم تنتهيى نوق لتكونن من المخرجين قال إني بعملكم من القالين رب نجني وأهلي وليناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا آخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء نطق المذرين إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْهِ كَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَا تَتَّقُونَ إِنَّ مِنكُم رَسُولًا مِنكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا نجرني نجري إلا على رب العالمين أو في الكيل ولا تكونوا من المقصرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخس الناس أشياء تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُتَسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم وَالْجِبَالَ تَلَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ صدق علينا كثم من السمائين كونت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعمد. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثره ان ربك له هو العزيز الرحيم وان انه لتازل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من ذان عربي مبين وان لفي ثبر الاولين اولم يكن له 117. على فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 118. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 119. لا يؤمنون حتى يروا العذاب لليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون فَرَوْيْتَ اِمَّا تَعْنَاكُمْ فِيِن ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدُونَ مَا أُنْعَنَه كانوا يمتعون ك لقربين، وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إنني كل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبئكم على ما 118. تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك لثيم 110. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 111. 119. وسيعلم الذين ظرموا أن